وَمَا أُبَلِّ أُ نَفْ وَمَا أُغَلّ نَفْي إِ نَّفسَلَ أَم مرَطُم بِالسّءِ إَِّا مَا رَحمَ رَبّ إِ السَّلَ النارَك إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ